دراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتروا في الأرض أربعة أشهروا واعلموا أنكم غير محدد الله وأن الله مصدر كادرين وأذان من الله ورسوله إلى المات يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بليء من المشركين ورسوله فإن تبكم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير محجز الله ودشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم إلى المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا فلم يظاهروا عليكم أحدا فأكموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلق الأشهر يقرب قبل المشركين حيث وجدتموهم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُبِضُوا إِلَيْهِمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَرْجِعْهُ إِلَيْهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسر الحرام فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتَقِيمِينَ كَيْفَ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلِيًّا وَلَا إِنَّهُمْ إِذُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَشَدُّهُمْ كُفْرًا اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فقدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنه إلا هو ولا لنه وأولئك هم المعتدون فإن شعروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 ألا تقاتلون قوما نتدوا أيمالهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتقشونهم الله أحب أن تقشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذلهم الله بأجلكم ويخزئهم ويغنقركم عليهم ويشي خذور قولهم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسيتم أن تتركوا ولما يعلمناه الذين جاهدوا منكم ولم يستقلوا ولم يتقلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شامدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وبهن ناره الخالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يحشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونون من المهسلين أجعلتم في قاية الحال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 أعلم درجة حيند الله وأولئك هم الفائدون تبشرهم ربهم برحلة منه وإبواج وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخلوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إذ سعبت القفر على الإيمان ومن يجرى له منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال رغبتهمها وتجاره وتجارته شقيهن كثادها ومساكن ضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله و في سبيله فترضوا. فترددوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القرون السابقين لقد نصركم الله في نواطن كثيرة ويوم حليم إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض فس ثم والليث ملئين ثم أنزل الله سكنته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جمودا لم تروها وحلب اللين تفر ودعك جزاء. كون نبس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خدتم عيلة فسوف يهليكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صواتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم آخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وما يجينونه من الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يهتوا الجزية عنه يجروا وهم صادرون وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك أفواههم يباهرون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤهقون اتقلوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلى هروا فبِحَالِهِ عَن ما يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَقْتُلُوا اللَّهَ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ حق اللي يظهره ليظهره على الدين كليه ولو كره المشركوه يا أيها الذين آمنوا إن كيهم يوم الأحد يغضبان لا يأكلون أموال الناس بباطل لا يأكلون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 خلوق ما كنتم تملون إن عجت الشهور يا رَبَّ اللَّهِ إِنَّهُ جَعَلَ شَعَنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّهُ جَعَلَ شَعَنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ شُهُود لا يكذب القائم فلا تظلم فيهم من خلكم وقاتل المشركون كاف فتن كما يقاتلونكم كاف واعلم أن الله مع المستقيم. إنما النسيء يعتبره في الكفر وبرده الذين كتروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواصئوا حزة ما حرم الله فنحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهزي القوم الكافرين يا أيها الذين عاموا ما لكم إذا قيل لكم يغفروا في سبيل الله افتعقلتم إلى الأرض أرضيتم في الدنيا من الآفرة كما نتاع الحياة الدنيا في الآفرة إلى قليل إلا تنفروا نعذركم عذابا أليما ولا استبشر قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره فقد نصره الله إلا أخرجه الذين فقروا تأني أثنين إذ في الغار إِنَّهُ مَنْ يُرِيدُ لَهُ الْبُعْدَ يَقُولُ لِصَوْتِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا أَلَا إِنَّهُ سَكِينَةٌ هُوَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ بِذُلِّ نُزُلُهُ لَمْ تَصُحْ وَجَعَلَ كَلِمَتَهُ الَّذِينَ قَالُوا السُّكْنَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُقَاتِلُوا وَثَقَلُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا مُّتَّفِرًا فَاصْبِرُوا صَابِرًا نَّتَّبِعْ كَوَلَاتِهِ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّ عَلَيْهِمُ الضُّرُّ وَتَرَكْتَهُ عَلَى لَهُ وَرَجَعْنَا إِلَيْكُمْ يُهْلِكُونَ مَا خُتِرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حَفِظَ اللَّهُ عَنك لِمَذِيرُ ثَهُمْ فَكَيْفَ يَتَبَيَّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ رَبَّتَ ذِكَّمَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ المستقيم انما يستألف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ووسوس التلبسهم ووسوس التلبسهم فهم في غيرهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاهدوا له حجه لاعدوا له حججا ولكن شره الله سمعتهم فتبتهم فتبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيهم ما جادوا إلا خبلا ولأظهر إليكم يبغونكم الفتن وفيكم جنة ولا لهم والله عالم بما لقد اتضروا الكثنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء, الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاربون ومنهم من يقول أذني ولا تبسني فلأكي ستنك سقطوا وإن نجأننا لمحيطة للشافرين إنا تصلك حسنة ما ستؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد رأخلنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فيقون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مولانا وعلى الله فليتوجل المؤمنون قل هل ترضطون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نترضط بكم أن يصيبكم الله بعلاق من النبي أو بأجلينا فترضطوا إنا معكم مترضطون فَلَا تَقُطَّعَ عَنْ أَوْكَارِهِمْ لَيُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاجِئِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ فَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ خَشَاعَ وَلَا يُنْقُلَ إِلَّا وَهُمْ كَالْبُطْءِ لا يُعجِل كَأَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَذِبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَلْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَلَهُمْ لِلَّهِ لَهُمْ لَنْكُمْ وَلَا هُمْ لَكُمْ وَلَا هُمْ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مزقلا لولوا إليه وهم يجمعون فإن هم من ينهجك بالصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا أتاهن الله ورسوله وقالوا حسب الله وقالوا حسب الله, الله من صبره ورسوله إن إلى الله يارهون انما الصراطات المطهرات والمساكين والهاسرين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي تقارب وفي تقارب والغايلين في سبيل الله يوجد سبيل من الله والله عليه حكيم ومنهم الذين يؤذون نبيا ويقولون هو اول قُلْ إِنْ كَانَ يؤمن بالله وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي والله فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ فَوُضُّعُهُمْ ذَهْدَ رَأْيِكُمْ إِنَّ أَصْحَابَ الْخَاوَةِ إِذَا سَمِعُوا صَيْحَةَ الْخَوْفِ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّغْرُوبُونَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْضُونَ نا أيديهم نسم الله فنفياهم إن المنافسين هم الفاشكون وعد الله المنافسين والمنافقات والخصار ناجهن ما خالدين فيها هي عصبهم ونعلهم. لَدَيْنَا مِمَّن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَلَهُ هَوَاءٌ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَقَدِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كُلَّ لَهْوٍ فَأَنَّىٰ إِحْصَانُ الْأَعْمَالِ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ فهم الخاترون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قول يوح وهاد وثمود وقول إبراهيم وقول إبراهيم وأصحاب مدن والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات من ناس تجري من ساحها الأنهار وقالدين فيها وقالدين فيها ومشاكل طيبة في جنات حلم ورقوان من الله أكبر ذلك هو الكوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المسيب احيقوا نبي الله ما قالوا ولقد قالوا كرنة الكفر وكبروا بعد إسلامهم وهموا ولهم لم وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَعَزَّزُوهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَتُوبُونَ لَهُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ بِنَاهٍ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَادِيٍّ وَلَا مَوْئِلٍ ومنهم من عاهد الله لئن آسانا من صغره لنطزقن ولنكونن من الصالحين فلما آساهم من صغره بخلوبه وتولوا وهم مهربون فأعقبهم لفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلص الله ما وعدوه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكلفون ألم يعلموا أن الله يعلم فرهم ونجواهم وأن الله علام الغدود الذين نردون المصورين من المؤمنين في والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم شفر الله منهم ولهم عذاب أليم إذ تغفر لهم أولاك تغفر لهم إن تتغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدر قوم الفاكسين فإحلم خلفون بنقالهم خلاف رسول الله وسرهوا وكذروا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تغفروا في الحر قلنا أرجع همين ما أشد حروا لو كانوا يفقهون أن يضحكوا خليلا وليبكوا كثيرا من جزاء أمين بما فإن رجعت الله إلى صائفة منهم فاستأذنوك للخروف فقل لن تخرجوا منها أبدا فَقُل لَن تَخْرُجُونَ مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُون مَعِي عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُرُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَتَقُولُونَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصْلِحَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا سَأَبَدًا وَلَا تَظُنَّ عَلَى قَدَرِ إِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا هُمْ فَاتِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ وأموالهم وأولادهم إننا نزيد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم شافرون وإذا أرمت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا نهر رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا زرنا مع القواهدين فَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ أَغْلَالٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي يَهارُ الغَامِضُ خَالِدًا فِيهَا أَعْلَى كَلْفَوْذِ الْعَظِيمِ وَلَا مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَهْرَامِ لِذَلِكُم وَقَعَدَ الَّذِينَ نَجَّذَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَنُصِيبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَنَسَالَمْ ظَافًا فَصَحُّوا إِلَى نَصْحُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ما على مَنْ يُحْسِنِ مِنْكُمْ فَلْيَحْفَظْهُ وَنَخْشَ اللَّهَ وَلَا يَمُوتَنَّ إِلَّا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ ارْتَضَوا مَا أَنْشَأَ لَكُمْ مِنْ فَرَحٍ قَدْ أَنْشَأَ لَكُمْ مِنْ فَرَحٍ قَدْ أَنْشَأَ لَكُمْ مِنْ فَرَحٍ قَدْ أَنْشَأَ لَكُمْ إنما السبيل على الذين يستأذنون كهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يَعْسَرِعُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ كُلْنَا تَعْسَرِوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرْزُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَذِّئُكُمْ بِنَا كُنْتُمْ فيحلقون بالله لكم إذا انقللتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاءهم بما كانوا يكتبون يحلقون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ومفاقا وأجبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراف من يتقد ما ينفق نظرنا ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة الجو والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحل ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفورا والسابقون الأولون من المهاجرين والأوطار والذين اتبعوهم بإحسان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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون احسرفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قل من أمواب لَقَدْ كَنْتَ تُطْهِرُهُمْ وَتُذَكِّيهِمْ دِينًا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ تَسَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقل اعملوا حتى يرى الله على لكم ورسوله والمؤمنون وتتغذون إلى عالم الغيب والشهادة فينزئكم بما كنتم تأمنون وآخرون مرجون لأمر الله إنا يعذبهم وإنا يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا نسجده ضرارا وكفرا وتفيقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله رسوله من قبل ولا وليحرقن إن أردنا إلا الحسنى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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وإطوان خير أم من أسس بنيانه على جفى على جفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفاد عهده لالله فالتمشعوا ببيعكم الذي بايتم به وذلك هو السود العظيم قائمون عابدون حامدون ساجدون راكعون ساجدون الساجدون لا يعودون بالمعروف والناهون عن المنكر وينافرون حدود الله وبشر المؤمنين ما كان على النبي والنبي أنو أي أن يغفرو للمشركين ولو كانوا أليقوا ولو كانوا أليقوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الزحيم وما كان سيسأوا إبراهيم أبيه إلا عنا وحدة وعدا إياه فلأن تبين لهم برء أمين إن إبراهيم لآله حليم وما كان الله ليغلق عن بعد إلهدهم حتى يبين لهم ما يتكون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم رق السماء والأرض يحيي ويقي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فقد شاب الله على النبي والمهاكرين والعنصار الذين اتبروه في ساعة العسرة الذين اتبروه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوط رحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو السواب الرحيم يا أيها الذين آملوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراض أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يحيطهم غناء ولا نفط ولا مخنفة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغير الكثار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضير أدرى المحتمين ولا ينفقون نفقة طويرة ولا كبيرة ولا يقطعون واضيا إلا كتب لهم لما جزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليعلمون لا نفر من كل شرقة منهم صائفة ليتفصه في الدين ليتفصه في الدين ولينبروا قومهم إذا وجروا إليهم لعلهم يحمرون يا أيها الذين آمنوا كاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم علمه يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّهُمْ لَفَتَهُ هَذِهِ الْإِيمَانَ ثُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمُ الْإِيمَانَ وَهُمْ مُسْتَبْشِرُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَبُوَّ خَزَاعَتٍ رِجِسٍ إلَى رِجِسٍ وَمَعْصُوَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَعْلَمُنَّ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَرْجُعُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّبَذَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يُرَاقِبُونَ إِلَّا الْأَحْرَافَ ثُمَّ انْسَلَخُوا كَمَا نَسَلَخَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ فَارِقُونَ ثُمَّ انْسَلَخُوا كَمَا نَسَلَخَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علكتم حريق عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حبي الله لا إله إلا هو عليه تركلت وهو رب الأرشب العظيم